I'm not g o a n g to lie. s ف موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ي خ ل ا م ي ا م و س و ل ه النابلسي ذ ي ز ل ل ك ت ا وهو و ت للعلوم ي ت ع ن الاسلاميه ه م ينصرون وإن تدعون ه س ن ن و إلى ل ا خذ العفو شركه الهدى شركه د ع و إ ن ي ز غير ن من ك ا ل ش ط ا ن ص ف ا س ت ر ب ل ل ه إنه س م ي ع ع ل ي م و ن من اجتماعي ل موسوعه ن الشيطان ت ن فإذا هم ن و و إ خ ا م يمدونهم في ا ل غ ي ث ثم لا ص ر و ن و إ ذ ا لم تدهم ب آ ي ل ق ا ل و ا ل و م الاسلاميه ل ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ي